صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فالسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم مع الدرس الثاني من دروس علم العد والفواصل من خلال نظم ا ل ف ر ا ئ د الحسان في عد آ ي ه ا ل ق ر آ ن وقد تكلمنا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة الحلقة الأولى عن بعض ما يخص هذا العلم من تعريف به وتعريف بماهيه الاختلاف بين أ ه ل العدد ثم ختمنا بالقول أ و ختمنا المجلس بالكلام على أ ص ح ا ب العدد وذكرنا أ ن ن ا سنمضي على ما مضى عليه الشيخ عبد الفتاح القاضي في مظلومته من أ ن أ ص ح ا ب العدد هم المدني ا ل أ و ل والمدني الثاني والمكي والبصري والكوفي والدمشقي والحمصي س ب ع ة أ عدد ا وعزونا هذه ا ل أ ع د ا د إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا وترجمنا لبعض ا ل أ ع ل ا م الذين وردوا في هذه المدارس والجهات التي ع ل د ن ا ه ا عليكم بعض ا ل أ ع ل ا م وليس كل ا ل أ ع ل ا م تركنا ا ل أ ع ل ا م المعروفين المشهورين ل أ ن هذا الدرس كما قلت هو, هو مدخل لهذا العلم الشريف واليوم نمضي في هذا المدخل الذي أ ح ب ب ت أ ن أ س م ي ه ب ا ل أ ص و ل لهذا العلم فنكمل ما ب د أ ن ا ه طيب من ث و ا ئ د علم العد الجليله ان يتبع القارئ العدد الذي يتناسب مع قراءته فمثلا من ي ق ر أ لنافع لا بد أ ن يتبع العدد المناسب سواء ل ر و ا ي ة ق ا ل و ن أ و ر و ا ي ة ورش ومن ي ق ر أ لابن كثير لا بد أ ن يتبع العدد المناسب ل ق ر ا ء ة ابن كثير وهكذا لابد أن مع عد الآي لا بد أ ن تتناسب ا ل ق ر ا ء ة مع ع د الآي ل الايه أ ق و يجب أقول ل ب د ع ن يستحسن ي ذ ا أمر ح س ن هذا أ م ر حسن فهذه من أ ك ب ر الفوائد ولذلك ن ب د أ بها درسنا في هذا اليوم ما هي ا ل أ ع د ا د المعتمده ة عند القراء ما ي ا ل أ عند د د المعتمدة ا ع القراء هذا سؤال لابد أ ن نجيبه حتى نستفيد هذه ا ل ف ا ئ د ة التي أ ش ر ت إ ل ي ه ا إ ح ن ا ه ل بالك لما نسبنا ا ل أ ع د ا د لم ننسبها إ ل ى أ ش خ ا ص و إ ن م ا نسبناها إ ل ى أ م ص ا ر إ ل ى بلدان تمام فهذه لابد أ ن ت أ خ ذ ه ا في اعتبارك أ و ل ا ثم لتعلم أ ن المعمول به عند أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن العدد المعتمد في ر و ا ي ة ق ا ل و ن و ق ر ا ء ة أ ب ي جعفر المدني هو العدد المدني ا ل أ و ل تمام أنا أقول أكثر أغير يعني في حد كده غير كده في حد. لكن أنا العلماء الكده المجال المجال التفصيل لك ليس كده أبديك في في حد حد المعمول ي ه أكثر أهل ل ل ا ع يبقى ا ل م به عند كثير من أ ه ل العلم أ ن المعتمد في ق ر ا ء ة أ ب ي جعفر و ر و ا ي ة ق ا ل و ن هو العدد المدني ا ل أ و ل ماشي الكلام علامة بالك عشان اديك خلي كده برضو نحن نحب العلامات قالون هو الراوي الاول عن مين عن نافع و ا و ج ع ف ر هو القاري الاول من ا ل ث ل ا ث ة فالاول للاول عشان معايا معايا جماعة ما تنساشوا الاول لمين؟ للاول انتم معايا لمين معايا العلامات دي ليست علامات علمية إنما هي علامات دي علمية كده هي ارشادية حتى تبين للمبتدئين أ م ث ا ل المسائل ف م دام ق ا ل و ن هو الراوي الاول ونافع هو وابو جعفر هو القاري ا ل أ و ل من الثلاثه ة ا ا ل ع ل ا م ة الاول أ و ل ل أ ق ا للاول ن ا ع د ل ا ا ي ورش عن ن ف ه و ا ل ع د د ا ل م د ن ي ا ل ثاني ب ر ض و علامه ورشه هو ر ا و ي ا ل ث ا ن ي علامه اذا ف ا ل ع د ا ل م ع ت م د عند هو ه ا ل ع د د المدني ا ل ثاني ده م ش سبب ل ا ده ر ب ط خلي ب ا لك عشان حدش ما ف هذا م ن غلط ه ليس سببا هذا ربط من باب انك ت ح ف ظ ه ا ماشي طيب بعض ا ل ع ل م ا ء اعتمد في ق ر ا ء ة ن ا ف ع ك ل ه من رايتي و ن يعني العدد المدني التاني بعضهم لكن الراجح ما ذكرنا اولا ان نقول له الاول وارش له التاني واظن ا ل ا خ و ة المغرب ة مصاحفهم على ك د ه و ا ر ش ي تبع العدد المدني التاني صح لا بعضهم يطلق على المدني الاول والاخير يعني ايه هو المدني قسمين يا اخ محمد المدني قسمين في مدني أ و ل ومدني تاني وبعضهم يطلق على التاني المدن ا ل أ خ ي ر ماشي نمشي مما مش محليات المدني العلماء المدني ماشي؟ المعتمد عشان ها قالونه بيتبعوا الأول التاني أنا النافع العدد التاني العدد قراءة نطولش ورش طيب يبقى في وطويل بيتبع كده؟ كله عدد طيب بس أبو بعض جعفر في حتة ابن كثير المكي هو العدد المكي سهل دي جدا العدد المعتمد في ق ر ا ء ة ابي ع م ر و يعقوب هو العدد البصري ها او العدد المدني الاول من ر و ا ي ة اهل ا ل ب ص ر ة فاكرين الكلام ده احنا وين العدد ا المدني الاول روايه اهل ا ل ك و ف ة واهل ا ل ب ص ر ة فاكرين ولا مش فاكرين ها يبقى في قراءة أبي عمر، أبي عمر ويعقوب هو العدد م ت م المدني ب ب ص الخاص ر ي اللي هو ه أو ا ل ع د د ا ل م ا ل أ و ل من ر و ا ي ة أ ه ل ا ل ب ص ر ة طيب العدد المعتمد في قراءه ة ابن عامر و ا ل عاصم د د ل العدد المعتمد د م أما ش ق قراءة ي في ا ع وحمزه ة والكساء وخلث البزار خلف العشر يعني هو العدد الكوفي طبعا يا إخواني كان العلماء ب ي ل ت ز م و ا بهذه ا ل أ ع د ا د ي ع ن ي بإثبات مواضع ع د ا ل المصاحف الخاصة بكل قراءة. حتى لو مش مش هيلتزموا بالمصاحف المكتوبة كانوا يلتزمون حان القراءة, حان القراءة على المشايخ آ ي في ا قراءة كانوا حان ت حتى مش م الحمصي هو ا فرع من الدمشقي يعني الشامي يطلق عليه الدمشقي تمام يعني السؤال ومن يعتمد الحمصي شيخنا مش السؤال شيخنا ليعتمدوا قارئ الآن يعني خلي بالك من هذه النقطة يعني يكون في يعني عدد من نقطة ان خلي موجود جدا عدد شرط شرطا يكون في قراءة مطابقة هذه مهمة له رواية وكما سنرى إ ن شاء الله لما نستعرض معاكم العدد بالتفصيل هنرى إن الحمص يعني الشام بقسميه اتفق م بقسميه ا في أ غ ل ب م س ا ئ ل هي مسائل بسيطه ة تمام ا ف س ع د ا إلا السفيد وأنا هل ممكن واحد يقولها اتبع العد الحمص في قراءة ابن عامر لأن الحمص الشام عامر هل لأن في ييجي وبن ممكن من من الشام, وبن عامر من الشام الجواب على ر أ ي ي و إ ن كان يعني اجتهاد له ذلك, له ذلك لكن ه ذ ل ل ك أ ن ا ب ق و ل ايه ان جرت ع ا د ة الناس ا ل آ ن اتباع العد الدمشقي في العد أ و في ق ر ا ء ة ابن عامر يبنوني عادة الأئمة يقرأ بقراءة إ ن ه م يعتمدوا العد المناسب لهذه ا ل ق ر ا ء ة وكانوا يراعون هذا ا ل أ م ر سواء في ا ل ك ت ا ب ة أ و في ا ل ق ر ا ء ة لكن ل ل أ س ف ا ل آ ن ب د أ ت تظهر بعض الموقف مطبوعه ب ق ر ا ء ة أ و ر و ا ي ة ويتسعون ما يخالف هذه ا ل ق ر ا ء ة أ و ر و ا ي ة من حيث العدد وجدنا مثلا مصحف لورش يتبع العدد الكوفي وهذا موجود عند ا ل إ خ و ة المغرب ة الان آ ن مطبوع م ت م وأحد الشايخ ا ل ي ذ يعني مطبوع ن الله عليهم و ع ا ثلاث مصاحف من الأصبهان طلون والأزرق من هوية وورش طريق ط ب و الأولى طبعوا ا الطبع العد الكوفي لكنه العد أخبرني عن أنه سيغير العد المناسب لكل ر و ا ي ة ان شاء الله تعالى فهذا من باب التساهل و إ ل ا فالحق والذي ينبغي أ ن يعمل به في ط ب ا ع ة المصاحف أ ن يتبع في كل ق ر ا ء ة وروايه ة ما ا ي ن س ب ا تمام إذا استفدنا الآن فإذا جدا القراءة قراءة من جميل تفيدني أني عدد أتبع في لكل ما يناسبها من عدد كل القراءات زي ما شايفين ما انتم س ه ل جدا مفيش فيها مشاكل يعني يجي الكوفي كوفي يجي هولي الشامي عشان ابن عامر شامي المشكلة بس معايا في ورش وابي ينسى عاصم على عاصم عامر عشان عامر جعفر تعالى لان ابن ابن وخالون وحنا ضبطناهم اظن باذن لما هول طول لما المشكلة الحمد لله ضبطناهم ضبط أظن لا ينسى بإذن الله تعالى. <تصفيق> تمام كده ورش ضبط طيب بس أ ن ا ما طلعت على مصاحف تونس انا, شفت أنا بس شفت م صاحف ورش و م ك ت و ب ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة المهم ا ل آ ن إ ح ن ا استفدنا ف ا ئ د ة في هذا اليوم أ ظ ن ه ا ف ا ئ د ة يعني ط ي ب ة تعالوا نكمل ش و ي ة ونمشي و ن أ خ ذ بعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بهذا العلم الشريف واحد ممكن ي س أ ل ن ي من أ ي ن ن ش أ هذا العلم من حقه ان يقول هل هذا العلم له ن ش أ ه ومتى ن ش أ وكيف ن ش أ نقول إ خ و ا ن ي الكرام ان هذا العلم له ن ش أ ت ا ن ن ش أ ع م ل ي ة و ن ش أ ع ل م ي ة بمعنى التدوين يعني العلمي بمعنى ا ل ك ت ا ب ة الجانب العملي اخوان الكرام ب ا ل ب د ي ه ة ك د ه يرجع الى ن ز ي ل ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كان يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما احيانا تنزل ا ل ص و ر ة ك ا م ل ة صح ه ن ش و ف د ا م ث ل ة بعد قليل أ ح ي ا ن ا تجيني أ و كان ينزل س و ر ة ك ا م ل ة و أ ح ي ا ن ا تنزل م ج م و ع ة آ ي ا ت و أ ح ي ا ن ا تنزل آ ي ة و ا ح د ة و أ ح ي ا ن ا تنزل بضع آ ي ه جزء من آ ي ة تمام ا ل ص ح ا ب ة بدورهم وتلهوفهم إ ل ى تلقي الوحي كانوا يبادرون النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه ايات سواء كان س و ر ة ك ا م ل ة أ و آ ي ا ت مجموعه و ا ي ة و ا ح د ة أو بضع ايه ف ت ل ق و ن ا ل آ ي ا ت من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويحفظونها ويتعلمونها كما تلقاها بمعنى لما ينزل على النبي عليه ا ل و س ل ا م س و ر ة ك ا م ل ة هيعلمهم هذه ا ل س و ر ة ب آ ي ا ت ه ا هذه ا ل ن ش أ ه ا ل ع م ل ي ة لما تنزل س و ر ة ك ا م ل ة على بعض سيعلمهم هذه ا ل س و ر ة ك ا م ل ة ب آ ي ا ت ه ا يعني و ق ف ه م عند ر أ س و كل آ ي ة فيها ماشي طيب لما تنزل م ج م و ع ة آ ي ا ت يقول لهم ضعوا هذه ا ل آ ي ا ت في س و ر ة كذا لما تنزل آ ي ة و ا ح د ة يقول ضعوا هذه ا ل آ ي ة في س و ر ة كذا لما تنزل ك ل م ة أ و كلمتين يقول لهم ضعوا هذه ا ل ك ل م ة أ و الكلمتين أ و ضعوا قوله تعالى قول الله تعالى في موضع كذا وكذا ففي تلقي عملي لما نيجي نشوف مثلا ص و ر ة من صور التنزيل م ج م و ع ة آ ي ا ت في حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت أول ما بودئا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا ا ل ص ا ل ح ة إ ل ى أ ن قال في الحديث ثم أ ر س ل ن ي فقال ا ق ر أ لوحديث بدء الوحي في البخاري قال ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم الإنسان ما علم علم لم يعلم هذه خمس آ ي ا ت صح ي ب ق ى هذه م ج م و ع ة من خمس آ ي ا ت كمثال مثلا المثال على نزول آ ي ة و ا ح د ة ما ورد في حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وإن تبدوا أو أنفسكم ت ما في ف خ هذه محاسبكم ايه ل ل ه ف ف ر لمن ل ل من يشاء ويعذب يشاء ا و على كل شيء قدير. هذه آية قال د ي آية ر هذه ق فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم واحمد وهو حديث مشهور من امثله نزول سوره كامله تام يعني ما ورد عن أ ن س رضي الله عنه قال ب ي ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أ ظ ه ر ن ا إ ذ أ غ ف ى إ غ ف ا ء ه ثم رفع ر أ س ه مبتسما فقلنا ما أ ض ح ك ك يا رسول الله قال أ ن ز ل ت علي آ ن ف ا س و ر ة ف ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصلني ربك وانحر ان شانئك هو ا ل أ ب ت ر الحديث هذا الحديث ر ا ه مسلم واحمد تمام كده يبقى أ ن ا عندي طيب عوزين مثال على على بعض آ ي ة على بعض آ ي ة مثلا عندنا في ا ي وكلو ا واشربو ايوا ص ح كده وكلو و ش ر ب و حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د ك ل م ة من الفجر نزلت لوحدها كما ورد في كتب ا ل ت ف س ي ر تمام يبقى خلي بالك أ ن ا عندي كده في شيء عملي النشا ا ل ع م ل ي ة ينزل ا ل ق ر آ ن عن الرسول عليه الصلاه والسلام فيعلمه ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كما نزل باياته آ ي ت ه ب آ تمام طيب ا ل ص ح ا ب ة برضو لما تلقوا هذا العلم الكريم العملي لما قم يكتبوها ازاي كتبوها بنفس ا ل ح ك ا ي ة آ ي ا ت حتى انهم قالوا لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف كانت خ ا ل ي ة من تحديد رؤوس ا ل آ ي ا ت لانهم كانوا يجردوا ن ي ا ل ق ر آ ن مما سواه عاوزين بس ق ر آ ن بس تمام بدأوا بعد د أ و ا ب ما كتب المصحف بعد ما عثمان كتب المصحف ب د أ و ا يضعوا علامات على انتهاء ا ل آ ي ة فبعد خمس آ ي ه ت ك ت ب و ا حرف الخاء تمام وبعد ع ش ر ة اكتبوا حرف العين خ م س ة خاء ع ش ر ة عين تمام كده وبيكتبوها بخط او بلون غير لون الخط او ل م ك ت ب او لون الحبر المكتوب بالمصاحف تمام يبقى الموضوع عمليا موجود طيب الناحيه ا ل ع ل م ي ة انتم ت ع ر ف ي ن ان يعتبر التدوين ا ل تدوين حصل في القرن الرابع ل م ع ظ م ا ل ع ل و م لكن في ع ل و م سبق ت ب التدوين تدوين مختصر يعني بدات ي ا ل ع ل و م حتى تجد في م ع ظ ه من رؤوم سبق تدوين عصر ا ل ت ا ل ل ي ه و ا ل ع ص ر ب ا ل أ س ا س ي م ع ظ م ا ل ع ل و م حصل في ه ا ك ل ه منها ع ل م عد ا ل آ ي ع ل م عد ا ل آ ي وجدوا ان بعض العلماء الكبار افرد هذا العلم ب ا ل ت أ ل ي ف ب ا ل ر و ا ي ة فيه تمام زي مين مثلا زي عطاء ابن اليسار بعضهم بيقول الف كتابا في العدد زي خالد ا بن معدن ا الحمصي برضو بعضهم بيقول له كتاب في العدد الكلام ده كله كان س ن ة م ا ئ وثلاثه ت ق ر ي ب ا تمام زي يحى الذماري وزي الحسن البصري ونافع ز ي ل ب ص ر ي و ن ا ا له ل ي و أحد القرآة العشرة له كذلك كتاب في العدد يبقى فيه نشاه أ بدأت ة علمية م ب ك ر جدا من القرن الثاني مباشرة من مية سنة سنة على طول مباشرة سنة ألف وثلاثة أ عفوا ع كان ا سنة مية وخمسين ف ل م ي أو النشأة العلمية ب د أ ت مبكرا جدا طيب ما هي اهميه ة ي أ هذا م ي ة ه العلم الشريف أ ي علم يا إخواني يكتسب ا إخواني ي أ ه م ي ت ه على حسب ما يتعلق به طيب الآيات بعد كتاب علمه متعلق عز الله وجل آيات فهذا علم مهم جدا وله شرف كبير تمام ولو كان هذا الامر ليس بعلم لما ا ه تم به ا ل ص ح ا ب ة الكرام ثم ا ل تابعون من بعدهم الا يخلي ع ط ا ء ابن ي سار رحمه الله تعالى يهتم بهذا الامر لو كان هذا الامر يعني فضل حصل حصل ما حصلش مش مشكله ها لا. لما كان هذا الامر ذو ا ه م ي ة اهتم به ا ل ص ح ا ب ة الكرام كما ذكرت المثال الخاء والعين عد وحصر والتابعون كذلك اهتموا بهذا الامر ف و ض ع و ا فيه مبادئ لهذا العلم الشريف انجاز ل تعالوا ب ي يعني ر نشوف حديث هيدول اهتمام السلف بهذا العلم الشريف على السلف العلم عن عبد الرحمن عن ابي ل السلمي ر ح م ن عن أ عبد الرحمن السلمي قال حدثني الذين كانوا يقرؤوننا وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود و أ ب ي بن كعب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر ئ ه م العشر من ا ل ق ر آ ن فلا يجاوزونها إ ل ى عشر أ خ ر ى حتى تعلموا ما فيها من العمل قال أ و فقالوا تعلمنا ا ل ق ر آ ن والعمل جميعا تمام كده ابقى شوف حديث ع ل ى اهتمام الرسول عليه السلام و ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ع د طيب عن إ س م ا ع ي ل بن خالد عن إ س م ا ع ي ل بن خالد قال كان أ ب و عبد الرحمن له السلم برضه ي ق ر أ عشرين ب ا ل غ د ا وعشرين بالعشي ويعلمهم أ ي ن ا ل خ م س والعشر ويقرؤنا خمسا خمسا في اهتمام بالعدد تمام خمس آ ي ا ت بس قد حديث كمان أ و أ ث ر كمان عن جعفر بن الزبير قال كان مسلم بن جندب يعلمنا غ د و ة ثلاثين آ ي ة و ع ش ي ة ثلاثين آ ي ة موضوع فيه عدد برضه تمام انتو فكرين ق ص ة و ر ش ا لحكيناها ل ي اكثر من مره ها لما راح ننافع كان برضو نافع بيعلم الناس ع ش ر و ع ش ر و حتى ان الناس ب د أ و ر ش ب ا ل ق ر ا ء ة عشان غريب وبعيد ب د أ كل واحد يتنازل عن الورد الذي كان ي ق ر أ ه العشر ا ي ا ت ي ا ن تمام كده طيب عندنا في حديث مشهور جدا ومعروف عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون آ ي ة شفعت لرجل حتى غفر او غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك حديث رواه أ ب و داود و أ ح م د وهو حديث يعني اقل ما يقال فيه أ ن ه حسن بل صححه ا الحاكم وغيره موافقه الذهبيه على تصحيحه يبقى ش ف ت الموضوع من زمان موضوع العدد ده من زمان جدا ا الرسول السلام قال 30 آية. تمام يبقى الموضوع له أهمية كبيرة جدا تعالوا نشوف الكلام اللي احنا قلنا عليه من شوية. موضوع حطوا الآية عليه له عليه كبيرة بصورة كذا وبصورة نشوف شوية موضوع آية يبقى أهمية دي من كذا ك ذ حديث عثمان رضي الله عنه قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ي أ ت ي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إ ذ ا أ ن ز ل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ض ع و هذا في ا ل س و ر ة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه ا ل آ ي ا ت فيقول ضعوا هذه الايه آ ي في ا ل س و ر ة التي يذكر فيها كذا وكذا يبقى الموضوع برضه و وحديث الموضوع بس عما عشان تعرف أثار لدي ل إن الموضوع له أهمية كبيرة جدا. تمام؟ طب هديك تمام يمكن مننا كبيرة حديث غريب جدا يمكن آآ آآ كتير طب جدا جدا أول أ مرة م س عن ه ع عبدالله مسعود رضي الله عنه قال تماوينا في س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يعني اختلف فقلنا خمس وثلاثون آ ي ة ست وثلاثون آ ي ة يعني فنساله ي خمسه وثلاثين ونساله سته وثلاثين قال فانطلقنا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا رضي الله عنه يناجيه فقلنا ان ا خ ت ل ف ن في القراءه فاحمر وجهه او فاحمر و ج ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تقراوا كما علمتم خ ل بالك خ ل بالك من دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تقراوا كما ع ل م ت م يعني يلحت ا ل خ ي ر ة دي هم الاختلاف ف و ي ك ي ف ي ة ق ر ا ء ة لا لم يختلف في ك ي ف ي ة ق ر ا ء ة اختلاف ف و ي العدد و م عذلك ي أ ت ي ه م الامر ان ي ق ر أ و ا كما تعلموا ا ذ ا فهم ل م و ا العدد الشاهد طبعا حديث هذا الحديث رواه احمد في المسند و ا ل ط ب ر ي في جامع البيان وصححه المحدث احمد شاكر سند الحديث سواء في ا ل م س ن د او في الطبري ماشي اه ضع خطين ث ل ا ث ة خ م س ة تحت ك ل م ة كما علمتم دي ماشي الكلام يبقى انا عاوزك بس كما علمتم دي ا ص ب ع ض الناس بيقولوا ايه كما علمتم يعني قراءات يعني بالحروف يعني لا الخلاف ما كانش بينهم في في في, في, في اختلاف في ك ي ف ي ة ق ر ا ء ة ده اختلاف في عدد ن س أ ل ه خ م س ة وثلاثين و ن س أ ل ه س ت ة وثلاثين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضب ا شديدا حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم و أ ر س ل عليهم ا إ ل ي فقال لهم إ ي ه إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ك م أ ن ت ق ر أ و ا كما علمتم طب أ ق و ل ل ك ح ا ج ة أ ش د من كده إحنا الوقت اقول ا ا ل و لك تعالي بعد س ا ع ة بعد ساعتين الامام لا تلت ي ع ل ف ما م مش ع ا ر ف الكلام ده ك ل لكن ع ش ا ن معنا ساعات زمان كان المقياس الوقت تمام يعني أقول لك كان بين فراغ من ما خمسين كان الوقت الايات اقول كان فراغ السحور ودخول الصلاة او وقت الصلاة يعني بين لك ودخول الرجل وقت قدر يقرأ ايه بعد طيب هم ي ع ر ف و ا من ي ن الكلام ده إ ل ا إ ذ ا كان هذا ا ل أ م ر مستقر عندهم وله عندهم ا ه م ي ة كبيره ة تمام تمام طيب آ تمام كده يبقى آآ آآ الموضوع ذو ا ا أهمية م ل ض و ع ذ ا ه م ي ة ك ب ي ر ة جدا لا بد الا ننزل هذا العلم الشريف عن قدره بكونه يعني موجود في المصاحف وعادي يعني الموضوع بسيط ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعدون ا ل آ ي ا ت بعق ا ل أ ص ا ب ع في الصلوات تخيل في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعد ا ل آ ي ة من ا ل ق ر آ ن في ص ل ا ة التطوع عن ابن عباس و أ ن س بن مالك و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم أ ن ه م كانوا يعدون ا ل آ ي ة في ا ل ص ل ا ة تمام حتى إ ن الشاطبي رحمه الله تعالى وصفح ا له م فقال بيتا في ا ل ن ظ م ه قال وهاموا بعقد ا ل آ ي ة في صلواتهم لحظ رسول الله في حظها المثري يعني ا ل ص ح ا ب ة هاموا يعني كان هذا ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة لهم محبوب جدا من الهيام يعني من ا ل م ح ب ة ا ل ش د ي د ة هاموا بعد ا ل آ ي في الصلوات ل أ ن ه م شغفوا بحب هذا ا ل أ م ر فعقدوه ب ا ل أ ص ا ب ع لما ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبهم في ذلك على عد ا ل آ ي لما في ذلك من تحصيل الثواب يبقى بعد كل ا ل ك ل ا م ده أظن اتضح لنا ان عد ا ل آ ي ة ده شيء او علم مهم جدا لابد ان يعتني به طالب علم ع ا م ة وطالب علم القراءات خ ا ص ة م س أ ل ة بان عارف ان كل المتشوف لها وكل عاوز يسمعها انت ا ل آ ن عرفتنا ا ل ن ش أ ة وعرفتنا ا ل ا ه م ي ة طب المصدر هل هذا العلم اجتهادي هل هذا العلم من وضع ا ل ص ح ا ب ة هل هذا العلم توقيفي ولا اجتهادي في ا ل آ خ ر يعني السؤال ك ذ ا اللي ممكن واحد ي س أ ل ه ا ل آ ن هل هذا العلم توقيفي ولا اجتهادي من حقك ت س أ ل هذا السؤال أ ن ا عندي اخواني ث ل ا ث ة أ ق و ا ل عندي في هذا الباب ث ل ا ث ة أ ق و ا ل متستعجلش ا اسمع من ا ل ك ا م و بعدين قرر براحتك <تصفيق> القول ا ل أ و ل القول ا ل أ و ل إ ن رؤوس ا ل آ ي ه كلها سواء المتفق عليها أ و المختلف فيها ثابت ة بالتوقيف توقيفيه وهذا قول بعض أ ه ل العلم ع ل ى ر أ س ه م أ ب ي عمري الداني ا ل إ م ا م الكبير وكذلك الزمخشري وابن العربي و ا ل س خ ا و ي وشوعل الموصلي اللي هو صاحب شرح الشوعل بتاع الشطبي ا يبقى الفريق ا ل أ و ل أ و القول ا ل أ و ل إ ن هذا العلم توقيفي أ ب و عمرو الداني له كلام جميل جدا طويل ن ق ر أ عليكم بعضه قال بعد أ ن أ و ر د عددا من ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر في العد والخموس والعشور قال ففي هذه السنن و ا ل آ ث ا ر التي اجتلبناها في هذه ا ل أ ب و ا ب مع كثرتها واشتهار نقلتها دليل واضح وشاهد قاطع على أ ن ما بين أ ي د ي ن ا مما نقله إ ل ي ن ا علماؤنا عن سلفنا من عدد ا ل آ ي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آ ي السور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من وسلم ومأخوذ عليهم هم منه رسول وأن رضوان تلقوا عليه عنه الذين الله صلى الله الصحابة الله ذلك كذلك تلقياً كتلقيهم منه حروف ا ل ق ر آ ن واختلاف القراءات سواء ثم أ د ا ه التابعون ر ح م ة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين آداءً الى خ ا آداء ل ل ف ي ن إ الخالفين أ د ا ء فنقله عنهم أ ه ل ا ل أ م ص ا ر و أ د و ه إ ل ى ا ل أ م ة بالتعليم وسلكوا في نقله و أ د ا ه الطريق الذي سلكوها التي ذ ي سلكوها ل ا سلكوها في نقل الحروف و أ د ا ئ ه ا مع التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع لذلك صار مضافا إ ل ي ه م ومرفوعا إ ل ي ه م دون غيرهم من أ ئ م ت ه م إ ض ا ف ة ك إ ض ا ف ة الحروف وتوقيفها سواء وتوقيفها سواء وهي إ ض ا ف ه تمسك ولزوم ا واتباع لا إ ض ا ف ة استنباط واختراع ا ل ك ل م ة ا ل أ خ ي ر ة دي معناها ايه يعني حتى و إ ن أ ض ي ف إ ل ى أ ب ي بن كعب يعني اقولك الذي رواه فلان عن أ ب ابن كعب بن مسعود ما حدش ر ف ع لي ان النبي عليه السلام ب ي ق و ل لا هو و إ ن كان مرفوعا في ا ل ح ق ي ق ة إ ل ا أ ن ه نسيب إ ل ي ه م ن س ب ة ش ه ر ة واهتمام ليست ن س ب ة اختراع واستنباط تمام كده طيب مدى القول ا ل أ و ل عشان م ش ن طول فيه الـ الـ وهو قول القائلين ب أ ن رؤوس ا ل آ ي ا ت سواء ا ل متفق عليها و ا ل مختلفيها توقفيه ماشي طيب عاوزين أ د ل ة على الكلام ده لا ء الناس ما ينفع ش نقبل كلام بدون أدلة ادله س ت القائلون من الأدلة من ن بعدد م ا النص في أحاديث على في ت ح د ي د عدل اعداد ل آ ي ا ت بخمس أو ش ر أكثر أو أقل أو و ت ح ي د د أ ع آ ي ا ت بعض الصور زي اللي هو س و ر ة تبارك تمام؟ هذا الدليل الاول ان في احدث ا ي ورد فيها خ م س ة و ع ش ر ة وهكذا وفي احدث ا ي دلت على عدد صور بكاملها زي سوره تبارك الدليل ا ل ث ا ن ي وجود كلمات م ش ا ب ه ة لرؤوس الاي لم يعد ده احد من رؤوس الاي وما ذلك الا لعدم التوقيف يعني ايه الكلام ده يعني في عندي كلمات في بعض الصور م ش ا ب ه ة لرؤوس آ ي ا ت الصور ومع ذلك لم يعدها أ ح د لي معدهاش مع أ ن ه ا م ش ا ب ه ة تماما لرؤوس ا ل آ ي ا ت ها مثلا أ ف حكم ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون في ا ل م ا ئ د ة ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون يبغون مشابها يوقنون صح ومع ذلك لم يعد أ ح د ك ل م ة يبغون فلو كان ا ل أ م ر بالاجتهاد كانوا عدوا يبغون صح فهذا معنى ا ل ك ل م ة ا ل أ خ ي ر ة طيب الدليل الثالث وجود كلمات ع د ة ر أ س آ ي ة ما عدم انقطاع الكلام عندها أ و تعلقها بما بعدها ا ر أ ي ت الذي ينهى م ن ت ه ا ش الكلام عبدا إ ذ ا صلى صح ف أ م ا من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ ء والكل د ا ت م ت ع ل ق ة ب ع ض في فوصل ا فيها فلو كان ا ل أ م ر بالجهاد ا ت لكان و ض ع ا ل ف ا ص ل على آ خ ر ا ل ج م ل ه م ا ت ن ت ه ي صح ونصح ش ومع ذلك ومع ذلك وضع رؤوس ا ل آ ي ا ت في هذه المواضع يدل على أ ن ه ا توقفي ة لو كان الموضوع ب ا ل ر أ ي كان حطو كان حطو ا ل آ ي ة ع ل ى ا ن ت ه ا ء ا ل ج م ل ة سؤالي م ن ل ا يقف علي هما ا هي فالتونه مش, عا... مش فهم ا ا ل سؤال كدا يعني ايه كمل سؤالك و تحت أ م ر ك كنت ع ا ر ف ه طيب ا ل دليل ا ل ر ا ب ع الاختلاف في عد الحروف المقطع ة في فاتح و الصور ا ع ن د ي أ ل ف لا ميم عداها الكوفي وحده ماشي ألف ل ا م ر ا لم يعدها الكوفي ولا غيره كلهم اتفقوا على عدم عدها ا ش م ع ن ا الكوفي عد أ ل ف ل ا م ميم ولم يعد ألف ل ا م ميم أ ل ف ل ا م ميم ر ا ل ي يبقى ذا دليل في يعدها ه ها وبعضها ذا لما اختلف في عد بعض الأحرف المقطعة بعض عد لم يعدها ها. كان هذا دليلا ك ن هذا دليلا على ان الموضوع لا انا بسالكش عشان تجاوب اجابه لا ادري لا انا ب س أ ل عشان استدل انا ب س أ ل عشان ايه عشان استدل ان الموضوع توقيفي يعني الا هيخلي اصحاب العدل الكوفي يقولوا ا م ي ميم م الف لا ص ا د ط ا س ي م م يا م ي سين الى اخره تمام يعدوها ا ي ة ويجي ده ألف ل الموضوع م ميم را أو أ ف ل ا را أ أو قاف أو صاد إلى آخره ولا يعدونها آية إلا وعملوا يعني لو كان ا أو إلى يخليهم لو آخره آية كده بالاجتهاد لعدوا ل جميع و ا ح ر فقط ا ل م ع ة آية ده ا لا م معنى ع ن ى س ؤ ل يعد لو ل و و كان ا م ض ب ا ا ا ل ج ت ه فقط لعدوا جميع ا ل أ ح ر ف ا ل م ق ط ع ة آية م ا ش ي طيب الدليل الخامس و ا ل أ خ ي ر معنا يعني في أ د ل ة ت اخرى ك ت ر من كده مجيء ا ل آ ي ة على ك ل م ة و ا ح د ة في بعض الصور دون بعض مثلا لما ي أ ت ي في قوله تعالى مدهامتان كلمة واحدة في صورة في صورة فيها آيات متكونة من كذا كلمة تمام واحدة فيها آيات كذا سورة سورة في في والضحى آ ي ة تمام والطور والفجر كل دي آ ي ة من ك ل م ة و ا ح د ة بس تمام نجد في بعض السور ك ل م ة و ا ح د ة الوقف عليها ممتاز جدا ومع ذلك لا تعد آ ي ة و إ ن ك م لتمرون عليهم مصبحين وبالليل صح مش آ ي ة طيب أ ن ا عندي والشمس و ض ح ا ه ا ماحدش قال والشمس آ ي ة ليه ما زال يوضحا ا ل يبقى الموضوع مش بالمزاج الموضوع مش بالاجتهاد ولا الاستنباط الموضوع بايه؟ بالتوقيف تمام كده طيب ده كان القول ن ا الثاني أ وأدلته أدلة أدلة و وفي ل لكم ل كده خمس غير نتركها ا ب ب ح إن ش ء الله القول ا ا ل طيب ث قالوا إ ن هذا العلم م ع ظ م توقيفي وبعضه ج ت ه ا د ي الثاني توقيف كتير القول قالوا معظم هذا العلم إحنا معاكم إن معظم معاكم ج د ا ا ا من ل آ ي ت الأكثر يعني ن م ه ا أنها ت و ق ف ي ة وفي بعض ا ل آ ي ا ت حصل فيها اجتهاد تمام ط ب نطلب شرح من الناس دول يعني ا ل ك ل ا م ده انك يعني اللي ورد فيه عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تحديدا و نص كان ذلك توقيفيا ن يكون توقيفي ويحتمل أ ن يكون اجتهادي تاني نقولها تاني ب ط ر ي ق ة أ ح س ن قالوا ا ل ل ي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديده يبقى ذا توقيفي استنبطوا قواعد ك ل ي ة من هذا التوقيفي ردوا إ ل ي ه ا الجزئيات التي لم يرد فيها نص تمام؟ وهذا القول له وجاهته في إ ش ك ا ل في القول ده أ ن ا شايف كده الناس مردوش س ه ل يا ج م ا ع ة الموضوع مش محتاج كلام ك ت ي ر القول الثاني ان معظم الايات ت و ق ف ي ة تحت ف ي ا ت يعني وبعضها ج ت ه ا د ي معظم اللي هو حصل فيه نص وبعضها خ ذ و استفادوا ا منها قواعد ك ل ي ة وردوا عليها جزئيات اللي ردوها دي هي ا ل ج ت ه ا د ي تمام تعالوا طيب نشوف على فكرة القول قول الشاطبي ق قول و ل ل هذا ا رحمه الله تعالى الشاطبي بيقول ل ايه و كلام ن بعوث ا ب ح ث ل فل حدها على حدها تعل البشائل ل حدها حدها بن نصري ك غريب محتاج شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي يقول في شرح كلام الشاطبي بيقول ثابت بالتوقيف ايه الآي قدم لما المصنف ان عدد الآي ثابب واستدل عليه بما تقدم وكان ذلك موهما أ ن هذا العلم نقلي محض لا مجال للعقل فيه استدرك لدفع هذا التوهم تبين أ ن ليس معنى كونه نقليا أ ن جميع جزئياته كذلك بل معنى ذلك أ ن معظمه نقلي وقد استنبط أو استنبط منه قواعد كليه ة رد إ ل ي ا ما لم ينص عليه من الجزيئات الجزئيات, الجزئيات بالاجتهاد تمام الجعبري رجح هذا القول فقول له وجاهته ومن اختاروه أ ئ م ا كبار تمام طيب ا ل ا د ل ة على هذا القول من عدم ثبوت النص على تحديد عدم ثبوت النص على تحديد ثبوت النص جميع رؤوس ا ل آ ي في ا ل س ن ة انت بتقول تحت اي بيت اللي هو البيت ولكن بعوث البحث لا فل حدها على حدها ت ع ل البشائر بالنص بالنصر ي البيت رقم ثمانيه وعشرين البيت رقم ثمانيه وعشرين تمام كده الدليل الاول عدم ثبوت النص على تحديد جميع رؤوس ا ل ا ي في ا ل س ن ة يعني لم تحدد جميع رؤوس ا ل ا ي في ا ل س ن ة وانما ورد تحديد بعضها في روايات تمام الدليل الثاني ثبوت حصول في العدد. ثبت و حصول ان ل ا خ ت حصل اختلاف في العدد وقياس الخلاف في العدد على الخلاف في أ و ج ه ا ل ق ر ا ء ة بعيد ل أ ن تعدد أ و ج ه ا ل ق ر ا ء ة للتيسير على ا ل أ م ة والعدد ليس كذلك الدليل الثالث ص ح ة ا ل ر و ا ي ة بحصول ل ا ج ت ه ا د في العد ومن ذلك ما ورد عن ا ل أ ع م ش لما سئل عن عدم عد قوله تعالى ما كان لهم أ ن يدخلوها إ ل ا خائفين ت م احتج م ا لذلك ب أ ن ه ا في قراءته خ ي ف ا وهي بهذا تخالف باقي فواصل السور في الوزن ولذلك لم يعدها ولكن هذا البصر يعدل ا البصر يعدل ه ا البصر يعدل هذا البصر يعدل هذا ا ل ب ص ي ل هذا البصر ي د ل هذا البصر يعدل ذ ا البصر يعدل هذا ا ل ا ص ر يعدل ه ا البصر يعدل ه ا ل ب ص يعدل ه ا البصر يعدل ه ا ا ل ب يعدل ذ ا ا ل ر يعدل هذا ا ل ا ص ر يعدل هذا ا ل ب ع م ش ع ل هذا البصر يعدل هذا ا ل ر ا ء ة ش ا ذ ا البصر ي ل هذا ل م ص ع د ل هذا البصر يعدل هذا ا ل ى ص ل ا خ ا ئ ف ي ن ر ي ع زي يعني البصر ما عدها、يعني. فكان جوابه انه ا ا خ ئ ف يقراها ن ب ء خائفين يعني كان ممكن عدها حتى تناسب فواصل س و ر ة ا ل ب ق ر ة لكنه يعدها يعدها خيفه ا ما كان لهم ان يدخلوها الا خيفا هكذا قراءته التي قراءها لهم اما ما كانت عنده ما ينفعش خيفا ي عدها ر عن أ تمام ل أ ن ه ا ستخالف الفواصل فالعلماء استنتجوا من قول ا ل أ ع م ش إ ن علم العد والفواصل مما يجوز فيه الاجتهاد إ ذ لو كان ا ل أ م ر توقيفي لكان الـ الـ الاعمش قال لهم لا ما ينفعش عدها لأن الأمر بإيدي. الأمر عدها وأنا لا ينفعش ليس بإيدي توقيفي لأن طيب صح القول الثالث ي ان إ خ و ا إن علم العد كل اجتهادي يعني مافيش أ ي ح ا ج ة فيه ث ا ب ت ة الصحابه ها من نفسهم كلا هم العدل ا ل آ د ي وحطوا الفواصل وهذا القول قاله أ ب و بكر الباقي اللاني ه بأن ل ب صلى الله عليه وسلم لم ل ا ا عدد يبين ي آ ت و م ا د ي ر ه ا وبحصول الاختلاف في ا ل آ ي ا ت لما حصل الاختلاف فهذا دليل على ان الموضوع اجتهادي لكن و ا توقيفي لما كانش حصل الاختلاف تمام لما حصل كانش لكن هذا القول بعيد جدا وهو اضعف الاقوال تمام ينتفت العلماء لا يعدوا هذا القول قولا ولا ولذلك بعض طيب اليه الشيخ القاضي حيث رجحه رحمه نرجح نرجح تعالى والخلاصة, والخلاصه ان هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو المعظم وبعضه بالاجتهاد, بعضه بالاجتهاد ولكن لما كان الاجتهاد راجعا إ ل ى رد الجزئيات التي لم ينص عليها إ ل ى ما نص عليه منها صح أ ن يقال إ ن ه نقلي والله أ ع ل م بالصواب نقول كلام الشيخ القاضي تاني كلام جميل جدا واجتهاد ممتاز او فهم ممتاز جدا ق و ل ا ل خ ل ا ص ة ان هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو المعظم تمام وبعضه بالاجتهاد يعني بعضه حصل في اجتهاد ولكن لما كان الاجتهاد راجعا ا ن رد الجزئيات التي لم ينص عليها الى ما نص عليه منها صح ان يقال إ ن ه نقلي والله أ ع ل م بالصائر يعني الشيخ القاضي ا ل آ ن بيثبت إ ن في بعض ا ل آ ي ا ت أ و الخلاف اللي حصل ثبت بالاجتهاد لكن هذا الاجتهاد مردود إلى ها؟ إلى, ما نص عليه. الى ما نص عليه فهو كالنقلي تمام التوفيق المحاولة محاولة العلماء هذا القول الراجح كده يبقى يبقى بينه بعض أو القولين ا ل أ و ل والثاني هو الذي عليه أ ك ث ر أ ه ل العلم ا ل آ ن طبعا كلنا إ ح ن ا لسه ماخدناش ولا آ ي ة ولا اختلفنا فيها أ ن ا عاوزك تفهم ح ا ج ة م ع ي ن ة بس أ و تاخد بالك من ح ا ج ة م ع ي ن ة لما نيجي نقول عد المكي أ و عد الكوفي أ و كذا أ و كذا ما فيش إ ش ك ا ل خلاص هنقول إ ن ما تكون ب ت ق ر أ لابن كثير اتبع العد المكي لما تكون بتقرأ لان ع ص م يتبع الكوفي العد ك لما يحصل اختلاف أ ص ل ا بين أ و عند أ ص ح ا ب العده انفسهم عد الواحد يعني فمثلا لما يحصل اختلاف بين ش ي ب ة و أ ب ي جعفر نعمل ايه ها لابد أ ن نفصل مش معوله ق حق حقنا مرتين م ر ة أ ف ل ابي جعفر على وقف أ ب ي جعفر و م ر ة لشيبه ة ح ت أدوات ا ج أ ح ت ا ج أ د و ا ت أ ت ع ر ف بها على الفواصل هذا ما س ن أ خ ذ ه في المره ة المقبلة إن شاء ا ل ل إن ت ع المقبله ى أنا أن شايف ا ا ل ل ك كده فيه شبه الحمد لله. مش يعني شبه ا ا ت س وماشي عاوزين الحمد فاش خلينا لله نكتر نكتفي ه ذ ا ا ق والحلقة في الحلقة القادمة د ر شاء ا ل ل في إن تعالى ننتهي المقدمات نحتاج على أعلى ما بدأنا يمكن ننتهي المرة الجاية من المقدمات. يمكن. يمكن نحتاج مرة كمان الله نكمل يمكن من يمكن يمكن مرة على كل, حال على كل حال الموضوع محتاج ذاكر أ و ل ب أ و ل واجتهد في فهم هذه المقدمات أ م ا إ ذ ا أ ت ى فرش الصور الكلام على العدد وعدد آ ي ا ت كل ص و ر ة ستجد ا ل أ م ر في س ه و ل ة و ي س ر إ ن شاء الله مع الحفظ بارك الله فيكم جميعا فيكم و أ ح س ن الله إ ل ي ك م وتقبل الله منه ومنكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين